بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آ ل ه وصحبه أ ج م ع ي ن أ م ا بعد فهذه ر س ا ل ة وجوب ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر ل س م ا ح ة الشيخ ا ل إ م ا م عبد العزيز بن عبد الله بن باز رحمه الله تعالى بسم رب الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الله لله صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه اجمعين اما بعد ف إ ن ا ل أ م ر بالمعروف النهي عن المنكر باب عظيم من أ ب و ا ب الجهاد في سبيل الله ل أ ن الجهاد أ ن و ا ع جهاد ب ا ل د ع و ة إ ل ى الله جهاد ب ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر جهاد بالسيف فالكفار يجاهدون بالسيف و أ م ا ا ل ع ص ا ت اما العصاه من المؤمنين والمنافقون يجاهدون باللسان جاهدون باللسان ب ا ل أ م ر بالمعروف النهي عن المنكر الجهاد أ ن و ا ع ومن أ ن و ا ع ه ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر وهو جهاد باللسان قال سبحانه يا أ ي ه ا النبي جاهد الكفار والمنافقين الكفار يجاهدون بالسلاح والمنافقون يجاهدون باللسان بالحجه واللسان وكذلك ا ل ع ص ا ت من المؤمنين ل أ ن ه قد يكون من المؤمنين من تغلب عليه ا ل ش ه و ة ويقع ي المعصيه يحتاج إ ل ى جهاد بدعوته الى الله و تخويفه أ ح ي ا ن ا يكون ب إ ق ا م ة الحد عليه إ ذ ا وجب عليه حد أ و بتعزيره إ ذ ا لم يترتب حد تعزير ا ل ض ر ب أ و بالتوبيخ و غير ذلك ف ا ل أ م ر بالمعروف والمعروف المراد به كل ما أ م ر الله به فهو المعروف والمنكر كل ما نهى الله عنه فهو المنكر و أ ع ظ م المعروف و أ ك ب ر المعروف التوحيد توحيد الله عز وجل و ع ب ا د ة الله هذا هو اكبر المعروف و أ ع ظ م ما نهى الله عنه الشرك الشرك بالله عز وجل و يندرج بعد ذلك ب ق ي ة المعاصي كما أ ن الطاعات تندرج للمعروف و لما كان بعض المسلمين قد يقع منه تقصير او يقع منه غلبه شهوه او يقع منه و يقع في المعصيه يحتاج إ ل ى إ ص ل ا ح ولا يترك بل يصلح ومن إ ص ل ا ح ه ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر ولا يخلو مجتمع من ا ل ع ص ا ت من المخالفين مهما بلغ من الصلاح يكون فيه ما فيه كون قد ضرب النبي صلى الله عليه و سلم مثلا للقائم على حدود الله والواقع فيها بقوم استهموا على س ف ي ن ة يعني اقترعوا على أ د و ا ر ا ل س ف ي ن ة عشرون ق ر ع ة بعضهم اصاب أ س ف ل ه ا بعضهم اصاب أ ع ل ا ه ا ف أ ه ل الخير و اهل العلم و اهل يصيرون في أ ع ل ى ا ل س ف ي ن ة و من دونهم يكونون في أ س ف ل ا ل س ف ي ن ة فيهم ا ل س ف ه فيهم العصاه ف ي م ا ل ق ي ا د ة تكون لمن تكون لمن في أ ع ل ى ا ل س ف ي ن ة و هم العقلاء و العلماء و أ ي ض ا من كان في أ س ف ل ا ل س ف ي ن ة يحتاجون إ ل ى سؤال العلماء والرجوع إ ل ي ه م مثل أ ه ل ا ل س ف ي ن ة سوا ا ل س ف ي ن ة يحتاجون ماء كلهم يحتاجون ماء ف أ ه ل الدور ا ل أ ع ل ى يحتاجون ماء و أ ه ل الدور ا ل أ س ف ل يحتاجون ماء اهل الدور ا ل أ س ف ل م ن ي ن يجيهم الماء لازم ي ص ع د و ن من فوق يصعدون إ ل ى الدور ا ل أ ع ل ى ل ي أ خ ذ و ا الماء فكر بعضهم وقال لماذا نرقى للدور ا ل أ ع ل ى ونطلب الماء وراء من خ ر ج من خرق جسمنا دور ا ل أ س ف ل خرقا ولا نؤذي من فوقنا معلوم ان إ ذ ا خلقت ا ل س ف ي ن ة ماذا يحصل ه يحصل الغرق يدخل به الماء وتغرق قالوا لا ل أ ن ه م سفهه ما عندهم عقول قالوا نخرق ف قسمنا وناخذ م ا ولا يحتاج ان ن س ع د إ ل ى فوق فلو تركهم أ ه ل الدور ا ل أ ع ل ى يخرقون ا ل س ف ي ن ة لغرقوا جميعا فياخذون على أ ي د ي ه م ويمنعونهم لينجوا جميعا ً ينجوا اهل الدور ا ل أ س ف ل هذا مثل ا ل أ م ر بالمعروف والنهى عن ه م ن ك ر تماما ً لو أ ن العلماء و أ ه ل ا ل ر أ ي تركوا السفهاء والجهال يقعون في المعاصي ل أ ه ل ك ا ل م ج ت م ع كله فيجب على عليهم أ ن ي أ خ ذ و ا على ايدي السفهاء و ا ل ع ص ا ت يهذبونهم يربونهم ويعلمونهم وينهونهم ويادبون من يستحق التاديب حتى يسلم الجميع هذا مثل ضربه النبي صلى الله عليه و سلم للقائم على حدود الله القائم على حدود الله الذي ي أ م ر بالمعروف و ينهى عن المنكر وهم في أ ع ل ى الدور والواقع فيها أ ي في المعاصي وهم اهل الدور الاسود كمثل قوم ا س ت م ا و الى آ خ ر ه ف ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر ضروري ل أ ن المسلمين يحصل من سفهائهم ومن ضعاف ا ل إ ي م ا ن ومن غ ل ب ة الشهوات والدعايات يحصل ما يحصل من الخلل في المجتمع فلو أ ن أ ه ل العلم واهل ا الر... ل أ م ر من بيدهم ي ا ل أ م ر تركوا السفهاء و أ ه و ا ء ه م وشهواتهم وما يريدون ل أ ه ل ك ا ل م ج ت م ع ل أ ن ا ل م ع ص ي ة إ ذ ا حلت ت أ خ ذ الصالح والطالح و ا ت ق و ا ف ت ن ة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خ ا ص ة واعلموا أ ن الله شديد العقاب فلا أ ح د يقول أ ن ا ما علي أ ن ا علي من نفسي أ ص ل ي و ص و م و أ ذ ك ر الله و أ ع ب د الله ولا علي من الناس يحرقون كالناس إ ذ ا تركتهم وانت تصلي وانت تصوم يحرقونك وانت تصلي وانت صوم ل أ ن ا ل ع ق و ب ة إ ذ ا جاءت عمت فيجب على أ ه ل العلم و أ ه ل ا ل أ م ر والحل والعقد ا ي أ خ ذ و ا على أ ي د ي سفهائهم وقد لعن الله بني إ س ر ا ئ ي ل بسبب تركهم س ف ه ا ئ ه م يعيثون ويفسدون لعن َُِ الذين كفروا من بني إ س ر ا ئ ي ل على لسان داود و عيسى بن مريم ذلك بما عصوا و كانوا يعتدون كانوا لا يتناهون هذا هو السبب كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون لولا ينهاهم الربانيون والاحبار عن قولهم الاثم واكلهم السحت ل ب ي س ما كانوا يصنعون ترك العلماء لهم ب ي س الصنيع ترك أ ه ل الحل والعقد لهم ب ي س الصنيع ا ل آ ي ة و ا ض ح ة في هذا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر القصد منه ا ل إ ص ل ا ح ونفعه ل ل م أ م و ر أ ك ث ر ل أ ن الله ينقذه من الشرور المعاصي فهو إ ص ل ا ح إ ص ل ا ح للمجتمع إ ص ل ا ح للسفهاء انفسهم و هو خير لهم من تركهم و ما يشتهون ش ع ي ر ة ا ل أ م ر بالمعروف و النهي عن المنكر ش ع ي ر ة ع ظ ي م ة حتى إ ن بعض العلماء عدها من أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م عد ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر من أ ر ك ا ن ا ل إ س ل ا م ل أ ن ه ا يصلح ولان ا م ج ت م ع يستغني مهما بلغ من الصلاح لا يستغني عن ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر ل أ ن ه لا بد يكون فيه يعني وجد يا أ خ ي في عصر النبي صلى الله عليه وسلم عصر ا ل ص ح ا ب ة وجد من يزني وجد من يسرق وجد من يعصي و النبي صلى الله عليه و سلم كان ينهى عن المعاصي و عن الشرور و كان يقيم الحدود على العصاه الذين يستحقون الحدود و يعزر و يؤدب الذين لا ينطبق عليهم الحد فلا يترك الناس و ف ا ل أ م ر بالمعروف و النهي عن المنكر لا بد منه لا سيما في هذا الزمان الذي كثرت فيه الفتن والشرور لو سكت العلماء وسكت أ و ل ي ا ل أ م ر عن الناس وتركوهم لهلك المجتمع كله و ا ل ع ق و ب ة ق ر ي ب ة ما هي ب ع ي د ة لولا عفو الله ر ح م ت ه لا ولو ي أ خ ذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابه و لكن يؤخرهم إ ل ى أ ج ل مسمى لكن واجبنا نحن ا ل أ م ر بالمعروف و النهي عن المنكر ولا هذا فرض واجب لكن إ ذ ا قام به من يكفي سقط الاثم عن الباقين فهو برضو ك ف ا ي ة إ ذ ا وجدت ج ه ة وكل اليها ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر وقامت ل ذ ل ك هذه تكفي عن ب ق ي ة الناس يعني يسقط بهم الواجب ويبقى في حق ا ل ب ق ي ة س ن ة و أ م ا إ ذ ا لم يقم به أ ح د ف إ ن ا ل ع ق و ب ة تعم الجميع ويهلك الجميع ف ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر شعيره ع ظ ي م ة من شعائر ا ل إ س ل ا م تكررت في ا ل ق ر آ ن الكريم وفي ا ل س ن ة ا ل ن ب و ي ة ل أ ه م ي ت ه ا والذين يحاولون ا ل آ ن من الصحفيين و أ ذ ن ا ب ه م تهوين ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر ويقولون هذا تدخل في شؤون الناس وهذا وهذا تشدد وهذا هؤلاء اما أ ن ه م منافقون ليس في قلوبهم إ ي م ا ن و إ م ا أ ن ه م جهال ما يعرفون ق ي م ة ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر ونعمه تدخل إ ذ ا كان ل إ ص ل ا ح أ ن ت ما أ ن ت بتتدخل ل إ ن ق ا ذ أ خ ي ك من الهلاك لو شب في بيته حريق تتركه يقول ما تدخل او تدخل وت... وتطفي الحريق وتنقذ أ خ ا ك المعصيه ة ش د ترى من الحريق تهلك الدين حريق يهلك الاثاث ذلك أ م ا ا ل م ع ص ي ة فهي تهلك الدين فكيف لا تتدخل ل إ ن ق ا ذ أ خ ي ك حقه عليك إ ذ ا ر أ ي ت ه على م خ ا ل ف ة و على م ع ص ي ة أ ن تتدخل لاصلاحه تحذيره فهذا ليس من التدخل المذموم و إ ن م ا هو تدخل واجب عليك و نفعه ل أ خ ي ك أ ك ث ر من نفعه لك هذا هو ا ل أ م ر بالمعروف و النهي عن المنكر و قد الفت فيه مؤلفات ك ث ي ر ة ل أ ه م ي ت ه و من هذه ا ل ر س ا ل ة التي بين أ ي د ي ن ا والتي أ ل ف ه ا شيخنا و إ م ا م ن ا ا ل ع ل ا م ة العزيز بن باز رحمه الله أ ل ف هذه ا ل ر س ا ل ة في ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر نعم قال رحمه الله تعالى الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آ ل ه و أ ص ح ا ب ه ومن اهتدى بهداه أ م ا بعد نعم ا ب ت د ى هذه ا ل ر س ا ل ة بلحمد ا وثنى ا ل على الله و ا ل ص ل ا ة وسلام ا ل على رسول الله أ و ل ا ً بدى بسم الله ا ل رحمن ا ل رحيم ثم بلحمد ا ل ل ه وهذه هي السنه ة ب د ا ي ة الكتب ورسائل ا ل أ ن ت ب د أ بسم الله و ا ل ح م د ل ل ه و ا ل ص ل ا ة على رسول الله نعم ف إ ن من أ ه م المهمات و أ ف ض ل القربات التناصح والتوجيه إ ل ى الخير والتواصي بالحق والصبر عليه والتحذير مما يخالفه ويغضب الله عز وجل ويباعد من رحمته نعم من أ ه م المهمات التواصي بالحق والنهي عن المنكر قال الله جل وعلا بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إ ن ا ل إ ن س ا ن لفي ا خسر إ ل ا الذين آ م ن و ا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر لم يكفي أ ن ه م آ م ن و ا وعملوا الصالحات بل لا بد أ ن يتواصوا بالحق ب أ ن ي ع م ر و ا بالمعروف وينهوا عن المنكر هذا هو التواصي بالحق وكان الذي يقوم بهذا ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق يناله م ش ق ة يناله أ ذ ى لا بد أ ن يصبر ولهذا قال وتواصوا وتواصوا بالصبر فقال لقمان لابنه يا بني اقم ا ل ص ل ا ة و أ م ر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما اصابك إ ن ذلك من عزم ا ل أ م و ر ل أ ن الذي ي أ م ر بالمعروف وينهى عن المنكر يناله مشقه يناله أ ذ ى من الناس يناله لوم أ و تهديد ي ص ب ر اصبر على ذلك نعم و أ س أ ل ه عز وجل أ ن يصلح قلوبنا و أ ع م ا ل ن ا وسائر المسلمين بعد أ ن حمد الله و أ ث ن ى عليه وصلى على نبيه دعا الله أ ن ي ص ل ح ع ل ب ه و ق ل و ب ا ل م س ل م ي ن ل أ ن ا ل ص ل ا ح ب ي د ا ل ل ه عز و ج ل ن ي ن و أ ن ي م ن ح ن ب ا ل ف ق ه في د ي ن ه و ا ل ث ب ا ت عليه ا ل ف ق ه في ا ل د ي ن الفقه ف ي ا ل د ي ن ه و ا ل ف ه م ا ل ف ه م ه و ا ل ف ق ه فهم ا ل ك ت ا ب و ا ل س ن ة على ا ل و ج ه ا ل ص ح ي ح ه ذ ا ه و ا ل ف ق ه قال الله جل و علا ومن يؤتى ي الحكمه من يشاء ومن يؤتى ا ل ح ك م ة فقد اوتي خيرا كثيرا و ا ل ح ك م ة هي الفقه في الدين أ ن يرزق الله ا ل إ ن س ا ن فهما صحيحا في الدين هذا أ ع ظ م النعم قد قال صلى الله عليه و سلم من يرد الله به خيرا ي ف ق ه في الدين فمن علامات الخير أ ن يوفق الله المسلم للتفقه في دين الله وفهم ا ل أ ح ك ا م ا ل ش ر ع ي ة والعمل بها ومفهوم الحديث أ ن من لا يتفقه في الدين لم يرد الله به خيرا نعم والثبات عليه ثبات على الدين انسان قد يعرف الدين ويفقه امور الدين ويقوم بها لكن ما يصبر ينحرف ل أ ن قلوب العباد بين أ ص ب ع ه ن من اصابع الرحمن فلا ي أ م ن ا ل إ ن س ا ن من ا ل ف ت ن ة يامن من الشرور ويقول انا أ ف ه م انا عارف أ ن ا متعلم أ و يقول انا عابد صالح لا ي أ م ن ا ل ف ت ن ة لقد انحرف علماء وانحرف ع ب ا د صالحون فيا المسلم دائما ي س أ ل الله الثبات على الحق الصبر عليه نعم ولا يزكي نفسه نعم و أ ن ينصر دينه ويعلي كلمته نعم س أ ل الله أ ن ينصر دينه الله جل وعلا ينصر دينه إ ذ ا قام به من أ م ا أ ن ه ينصر بدون سبب وقيام من العباد الله جل و علا قال إ ن تنصروا الله ينصركم و يثبت أ ق د ا م ك م يا أ ي ه ا الذين آ م ن و ا إ ن تنصروا الله قدم أ ن تنصروا الله ينصركم أ م ا أ ن تهمل و تتكاسل و تقول الله ينصر دينه ينصره بدون سبب لا بد من قيام و بذل سبب للنصر ن ص و ان يصلح جميع ولات امور المسلمين و يوفقهم لكل ألا خير و لا ة ا ل أ م و ر ع ل ا مهم الدعا ل و لا ة ا ل أ م و ر من ا ل أ ف ر ا د و الجماعات ع ل ا مهم جدا و لا ت ل أ م و ر إذا ص ل ح و ا ص ل ح المجتمع بعض الجهال أو أ ه ل ا ل ظ ل ا ل يستنكرون الدعاء ل و ل ا ة ا ل أ م و ر يقولون هذا م د ا ه ن ة لا هذا ن ص ي ح ة ما هو هذا حقهم علينا أ ن ندعو لهم ندعو لهم بالصلاح و ا ل ه د ا ي ة هذا من حقهم علينا قال بعض ا ل ا ئ م ة فضيل بن عياض يقول لو اعلموا ان لي د ع و ة م س ت ج ا ب ة لجعلتها للسلطان ه ذ ا يدل على أ ن ا ل د ع ا ء للسلطان أ ن ه مهم جدا ل أ ن ه إ ذ ا صلح أ ص ل ح الله به المجتمع و إ ذ ا فسد فسد المجتمع ل أ ن الناس كما يقولون الناس على دين ملوكهم ا ل د ع ا ء ل و ل ا ة ا ل أ م و ر س ن ة سنة, سنة مجمع عليها عند أ ه ل العلم لاسيما في خ ط ب ة الجمع يؤمن الناس على ذلك فلا يستنكر هذا إ ل ا إ م ا جاهل و إ م ا من في نفسه ريب وشك ن س أ ل الله العافيه نعم ويوفقهم لكل خير نعم ويصلح لهم ا ل ب ط ا ن ة هذا مهم جدا صلاح ا ل ب ط ا ن ة هو أ ه م شيء لولي ا ل أ م ر أ ن يكون عنده ب ط ا ن ة ص ا ل ح ة تعينه على الخير من الوزراء ومن الكتاب ومن مختصين يكونون حوله فهذا ينبغي ل و ل ا ة ا ل أ م و ر الاعتناء به ويجب على الناس أ ن يدعوا ان يدعوا ل و يدعو ل ا ة أ م و ر ه م ب ا ل ب ط ا ن ة ا ل ص ا ل ح ة نعم. ويعينهم على كل ما فيه صلاح العباد والبلاد نعم لأنه ع لا ويمنحهم ن فالعون من إلا بالله وجل الله وجل ل ا عز عز ع ز ة م ك والعون وجل و الله عز وجل. العزيمة منك والعون من ن م ي الفقه في الدين الفقه في الدين عرفنا جدا في أنه مهم جدا. نعم. ويشرح صدورهم لتحكيم شريعته يعني و ل ا ة ا ل أ م و ر أ ن يصلحهم الله أ و ل ا أ ن يصلح بطانتهم ثانيا أ ن يرزقهم الله الفقه في الدين ثالثا رابعا ها يشرح صدورهم لتحكيم شريعته يشرح صدور أ ولاه ا ل أ م و ر لتحكيم شريعته ش ر ي ع ة ا ل إ س ل ا م يحكمون بها بين الناس ل أ ن ه ا هي العدل وهي الحق و أ ن يتركوا ا ل أ ن ظ م ة والقوانين ا ل ك ا ف ر ة و ا ل ب ا ط ل ة و أ ح ك ا م الطاغوت و أ ع ر ا ف ا ل ج ا ه ل ي ة أ ن يتركوا هذا كله و أ ن يحكموا بكتاب الله و س ن ة رسوله صلى الله عليه وسلم نعم و ا ل ا س ت ق ا م ة عليه كذلك ا ل ا س ت ق ا م ة والاستمرار عليه وعدم الانحراف قد يكون ا ل إ ن س ا ن صالحا مستقيما امرا بالمعروف ناهيا عن المنكر وكذلك ا ل و ل ا ة يكونون كذا ثم يصابون بالانحراف ل أ ن ا ل إ ن س ا ن ع ر ض ة ما دام على قيد ا ل ح ي ا ة فهو ع ر ض ة للفتنه فالثبات على الحق هو أ ه م شيء ولاسيما حسن ا ل خ ا ت م ة أ ن يختم ل ل إ ن س ا ن ب خ ا ت م ة الخير ويموت على الخير هذا ع ل ا م ة ت و ف ي ق نعم إ ن ه ولي ذلك والقادر عليه لا يقدر أ ح د على هذه المطالب ا ل ع ظ ي م ة تحقيقها إ ل ا الله سبحانه وتعالى نعم ثم قال رحمه الله أ ي ه ا المسلمون إ ن موضوع ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر موضوع عظيم بدأ في بدا بالموضوع الذي كتب من أ ج ل ه ا ل أ م ر بالمعروف النهي عن تنوه ب ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر وبين مكانته وضروره ت للمجتمع نعم جدير ب ا ل ع ن ا ي ة اعد قال أ ي ه ا المسلمون ان موضوع ا ل م ل ن يخاطب المسلمين عموما و ل ا ة ا ل أ م و ر والعوام ا ل ع ا م ة كلهم يخاطبهم رحمه الله به اهميه ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر نعم إ ن موضوع ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر موضوع عظيم جدير بالعنايه ة موضوع عظيم الأمر بالمعروف و ا ل ن ي وليس من الأمور الهينة التي يهون والتعديل عن المنكر من من شأنها المنافقون الأمور والجهال والصحفيون و أ ص ح ا ب الانحرافات والشهوات نعم يريدون ا ل ح ر ي ة يقولون ا ل ح ر ي ة أ ن ت عبد يا أ خ ي انت بحر أ ن ت عبد لله أ ن ت بحر الحر يكون عبد للشيطان أ م ا العبد المسلم هذا عبد لله عز وجل و ع ب و د ي ة الله هي ا ل ح ر ي ة الصحيحه أ م ا الانطلاق و الانحراف هذا ليس ح ر ي ة هذا ع ب و د ي ة للشيطان ع ب و د ي ة للشهوات ع ب و د ي ة للدنيا أ ن ت عبد بلا شك إ م ا أ ن تكون عبدا لله و إ م ا أ ن تكون عبدا للشيطان و للهوى و الشهوات ما أ ن ت بحر يا اخي ا ن ي ن ا ل ح ر ي ة لكن ع ب و د ي ة الله هي ا ل ح ر ي ة ل أ ن ه ا تحرك ر من الشيطان و تحرك ر من الفساق ومن الشهوات هي اللي تحرك ر صحيح ة نعم ل أ ن في تحقيقه م ص ل ح ة ا ل أ م ة ونجاتها نعم تحقيق ا ل أ م ر بالمعروف و أ ن ه ي عن ي م ن ك ر م ص ل ح ة ل ل أ م ة مصلحة للأمة وليس من م ص ل ح ة ا ل أ م ة تركها ل أ ه و ا ئ ه ا وشهواتها ودعاه السوء والضلال وال... و ا ل ح ض ا ر ة و ا ل م د ن ي ة كما يسمون كما يسمونها لا م ص ل ح ة ا ل أ م ة ب ا ل ا س ت ق ا م ة على الدين هذه م ص ل ح ة ا ل أ م ة و هذه هي ا ل ح ر ي ة و هذه هي ا ل ح ض ا ر ة و هذه هي ا ل م ص ل ح ة ا ل ع ظ ي م ة نعم و في إ ه م ا ل ه الخطر العظيم و الفساد الكبير إ ه م ا ل ا ل أ م ر بالمعروف و ا ل ن ا ي ع عن المنكر الخطر العظيم خطر الهلاك والعقوبات والفساد فلولا ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر بعد توفيق الله لفسد ا المجتمع فقيام ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه ع ص م ة المجتمع من الهلاك والدمار فالله لا يهلك مجتمعا فيه ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر أ ب د ا إ ن م ا يهلك المجتمع الذي ليس فيه امر بالمعروف ونهي عن المنكر وما كان ربك ليهلك القرى بظلم و أ ه ل ه ا مصلحون مصلحون ما قال صالحون وجود الصالحين فقط ما يكفي لا بد أ ن يكون الصالحون مصلحين أ ي ض ا وفي وما كان ربك ليهلك القرى بظلم و أ ه ل ه ا مصلحون والذين يمسكون بالكتاب و ق ا م و ا ا ل ص ل ا ة إ ن ا لا نضيع أ ج ر المصلحين المصلحين لهم أ ج ر عظيم وقد قال صلى الله عليه وسلم طوبى ل ل غ ر ب ة قيل ومن الغرباء يا رسول الله قال الذين يصلحون ما أ ف س د الناس روايتان ر و ا ي ة الذين يصلحون إ ذ ا فسد الناس و ا ل ر و ا ي ة ا ل ث ا ن ي ة الذين يصلحون ما أ ف س د الناس الا يكفي أ ن ه م يكونون صالحين نعم الصالح ينجو في ا ل آ خ ر ة لكن في الدنيا إ ذ ا لم يصلح لا ينجو إ ذ ا نزلت ا ل ع ق و ب ة عمته وعمت غيره ولكن يبعث يوم ا ل ق ي ا م ة على نيته أ م ا في الدنيا فتصيبه ا ل ع ق و ب ة وهو صالح نعم واختفاء الفضائل وظهور الرذائل سبب ترك ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر أ ن ه ا تختفي الفضائل الفضائل ومكارم ا ل أ خ ل ا ق والشيم تفتقد في المجتمع تفشو فيه الشهوات والملاهي وضياع ا ل ح ش م ة وضياع ا ل ك ر ا م ة ويتسلط السفهاء والفساق وصالح عليه السلام قال لقومه ولا تطيعوا انتبهوا ولا تطيعوا أ م ر المفسدين ولا ت ط ي ع أ م ر المسرفين الذين يفسدون في ا ل أ ر ض ولا يصلحون لا ت ط ي ع ه م يفسدون في ا ل أ ر ض ولا يصلحون احذروهم ل أ ن ه م يهلكونكم نعم قال وقد أ و ض ح الله جل وعلا في كتابه العظيم منزلته من ا ل إ س ل ا م الله جل وعلا أ و ض ح م ك ا ن ة ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر في ا ل إ س ل ا م أ ن له م ك ا ن ة ع ظ ي م ة نوه الله بها في كثير من ا ل آ ي ا ت و و ص ف هذه ا ل أ م ة ب أ ن ه ا خير ا ل أ م م ليه كنتم خير أ م ة أ خ ر ج ت للناس كيف الشباب يعني ب ا ل ق و ة والسلاح والمخترعات والمال لا ت أ م ر و ن بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله هذا هو السبب هذا هو سبب ا ل خ ي ر ي ة كنتم خير أ م ة هذه ا ل أ م ه ا م ة محمد صلى الله عليه وسلم أ خ ر ج ت للناس يوف للناس يعني تنفعون الناس ما تقتصرون على أ ن ف س ك م بل تنفعون الناس أ خ ر ج ت للناس ت أ م ر و ن بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله شوف قدم ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر على ا ل إ ي م ا ن بالله مع أ ن ا ل إ ي م ا ن هو الاصل و ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر نوع من ا ل إ ي م ا ن ولكن قدمه في الذكر اهتماما به اهتماما به تنويها ب ش أ ن ه به ا ل قوله جل وعلا حافظوا على الصلوات و ا ل ص ل ا ة الوسطى ص ل ا ة العصر على الصحيح أ ل ي س ت ا ل ص ل ا ة الوسطى داخل الصلوات بلى لماذا عطفها ب أ ه م ي ت ه ا تنويها بشانها نعم وبين سبحانه أ ن منزلته ع ظ ي م ة حتى إ ن ه سبحانه في بعض ا ل آ ي ا ت قدمه على ا ل إ ي م ا ن الذي هو أ ص ل الدين و أ س ا س ا ل إ س ل ا م كما في قوله تعالى كنتم خير أ م ة أ خ ر ج ت للناس ت أ م ر و ن بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله نعم والآن نهي المنكر على الإيمان بالله كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف على على بالمعروف قدم الأمر أمة بالله أخرجت خير وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله فقدم ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر تنبيها على أ ه م ي ت ه مع أ ن ه داخل في ا ل إ ي م ا ن بالله عز وجل نعم ولا نعلم السر في هذا التقديم إ ل ا عظم ش أ ن هذا الواجب ما نعلم م ن ا س ب ة لتقديم ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر على ا ل إ ي م ا ن بالله في هذه ا إلا ل آ ي ة إ ل ا ل أ ن ه أ ع ظ م واجب نعم ولا نعلم و ل السر ن ع م ا ل في هذا التقديم يعني ا ل ح ك م ة نعم إ ل ا عظم ش أ ن هذا الواجب وما يترتب عليه من المصالح ا ل ع ظ ي م ة ا ل ع ا م ة إ ل ا عظم هذا الواجب هو ا ل أ م ر بالمعروف و ن ه ي عن ا ل م ع و ل ذ ل ك قدمه الله في الذكر على ا ل إ ي م ا ن بالله مع أ ن ا ل إ ي م ا ن بالله هو ا ل أ ص ل نعم وما يترتب عليه من المصالح ا ل ع ظ ي م ة العامه ة لما ل يترتب ي ع لماذا صار أ ع ظ م واجب لما يترتب عليه من المصالح ا ل ع ظ ي م ة من صلاح الفرد وصلاح المجتمع و ن ج ا ة الجميع من ا ل ع ق و ب ة نعم ولاسيما في هذا العصر و لاسيما في هذا العصر الذي نعيشه لقد كثرت الفتن والشرور ودعاه الضلال و غلبت الشهوات الشبهات فعظم جانب ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر و ت أ ك د القيام به أ ك ث ر من ذي قبل、نعم. فان ح ا ج ة المسلمين و ضرورتهم إ ل ى ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر ش د ي د ة لظهور المعاصي وانتشار الشرك والبدع في غالب ا ل م ع م و ر ة ح ا ج ة الناس اليوم خصوصا اليوم هذا و هذا الزمان إ ل ى ا ل أ م ر بالمعروف النهي عن المنكر ح ا ج ة ش د ي د ة ل أ ج ل علاج ما يقع فيه المجتمع من المخاطر من المخاطر والمهالك بسبب الذنوب و بسبب ا ل ظ ل ا ل الذي يموج في الناس و ا ل ف ت ن ة لا منقذ منها بعد الله سبحانه إ ل ا ا ل أ م ر بالمعروف و النهي عن المنكر ف إ ذ ا تركناه ف إ ن المنكر ينتشر و يختفي المعروف هذا هو سبب الاهتمام بهذا الجانب و ت أ ك د ه في هذا الزمان ل أ ن الشيء ي ت أ ك د عند ا ل ح ا ج ة إ ل ي ه و أ ع ظ م ما تكون ا ل ح ا ج ة إ ل ى الامر بالمعروف و النهي عن المنكر في هذا الزمان الذي لم يقتصر المنكرات فيه على البلد أ و ا ل م م ل ك ة فيما بينها ولكن ي أ ت ي ه ا مدد من ا ل خ ا ر ج هذه ا ل م ص ي ب ة ي أ ت ي ه ا مدد من ا ل خ ا ر ج من الكهر و ا ل إ ل ح ا د والشهوات و ا ل ش ب ه ا ت مدد عظيم ي أ ت ي من ا ل خ ا ر ج ب و ا س ط ة القادمين إ ل ي ن ا من ا ل أ م م و ب و ا س ط ة و سائل ا ل إ ع ل ا م ا ل م ر ئ ي ة و ا ل م س م و ع ة والمقروءه التي غشيت بلادنا ف ا س ت د ا ل ح ا ج ة إ ل ى ا ل أ م ر بالمعروف والنهي عن المنكر و ا ل م ق ا و م ة لهذه ا ل أ خ ط ا ء و إ ل ا ف إ ن الهلاك محقق بلا شك نعم وقد كان المسلمون في عهده صلى الله عليه وسلم وعهد أ ص ح ا ب ه يكفي يكفي نقف عند هذا أ ح س ن الله إ ل ي ك م وبارك فيكم